سنتكلم اليوم ان شاء الله على كتاب الاطعمه وما يتعلق بها من الاحكام وقد انتهينا في الدروس الماضيه من الكلام عما يتعلق ب ا ل أ ض ح ي ه والعقيقه والصيد والذبائح ب ا ل ن س ب ة لموضوع ا ل ط ع م ة من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا وهي أ ه م من كثير من ا ل أ م و ر التي يبحث عنها الناس ويتنازعون فيها وذلك ل أ ن الجسد يتغذى بها ويقوم عليها وكل لحم ا ل نبت من السحت فالنار أ و ل ى به كثير من الناس يتورع عن استعمال الصابون إ ذ ا كان فيه شحم خنزير ولكنه لا يتورع عن ا ل أ ط ع م ة مع أ ن كثيرا من ا ل أ ط ع م ة م ح ر م ة وهذا هو الورع البارئ المعكوس ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا غسل يده بصابون فيه شحم في خنزير يغسله بالماء م ر ة ث ا ن ي ة فيصفر ولكنه إ ذ ا أ ك ل ميته أ و أ ك ل محرما ف س ا ق ينمو جسده بهذا المحرم ولذلك يفترض بالمسلم أ ن ه يكون أ ك ث ر تحريا في ا ل أ ط ع م ة منه في غيرها من ا ل أ م و ر ل أ ن جسده يتغذى بها ويقوم عليها و ا ل أ ص ل في حل ا ل أ ط ع م ة وحرمتها قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقوله تعالى قل لا أ ج د فيما أ و ح ي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا ان يكون م ي ت ة أ و دما م س و ح ا أ و لحم خنزير فانه ولث أو ق أحل لغير الله、به. وقوله تعالى به كماذا أحل ل م قل أحل لكم الطيبات ولد م ع م م م ت او ل مكذبين تعلمونهن ص د ولحم ا ل م احل أ لغير الله به والمنخنقة والموقودة فعددت هذه ا ل آ ي ة كثيرا من المحرمات باعيانها وبأفرادها لبيان أهميتها وشده ا ل ع ن ا ي ة بها اذ ذكرها الله تعالى م ف ص ل ة ولم يذكرها مجملا ة و ل ل م إما أ أن ك تكون و ا ت مما يعيش في البر و إ م ا أ ن تكون مما يعيش في البحر وما يعيش في البر إ م ا أ ن يكون طيره و إ م ا أ ن يكون س ب ع ة و إ م ا أ ن يكون حشره و د و ي ب ص غ ي ر ة ولكل واحد من هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة حكمه ما يعيش في الماء ما يعيش في ا ل ي ا ب ت ه سواء كان يعيش على ظهرها ولا يستطيع ا ل ص ي ر ا ن أ و كان يطير ب ك ل واحد من هذه ا ل أ ص م ا ر ا ل ث ل ا ث ة حكمه وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الفقهاء بالكلام على ما يعيش في الماء فقال حيوان البحر السمك منه حيوان البحر كان الكلام على السمك حيوان البحر كثير تاره يكون سمكا وتاره يكون غير سمك من الحيوانات ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ع د د ة التي لا تحصر أ م ا السمك من حيوان البحر فهو حلال كيف مات سواء مات حتى انفه أ و مات ب ا ل خ م ق لان تخرجه إ ل ى الهواء أ و مات ب ق ص ع ه أ و تقع على وجه الماء أ و مات ب و ا س ط ة المتفجرات التي توضع في الماء لاي وسيله مات ي ك وقد ن حلالا و ل تعالى حل لكم ه ص ي البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة بطعامه أي البحر حلال لكم. وقد فسر جمهور ا ل ص ح ا ب ة قوله تعالى وطعامه فسروه بما ص ف ع على وجه الماء وهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة بيننا ورين الحنفية. قال والى ر ي ن ح ن ف ي ة قال ل و إ هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل, الحل ميتته ما قال الحل ما يصطاد منه أ و ما يذبح او ما يقتل قال الحل ميتته ف إ ذ ا كانت ميتته حلال ب أ ن طفت على وجه الماء دون, دون فعل منا فان تكون حلالا بالاصطياد وما شابه هذا من امور ل أ من ب ا ب أ و ل ى إ ذ ا كانت ميتو ه ح ل ا ل ا ف إ ذ ا على أ ي ك ي ف ي ة كانت فاذا في حاله الصيادي او في ح ا ل ة ا ل د ك ع على ا ل ص ر ا ط و ق و ع ه ل بعض ا ل ح ي و ا ن ا ت ا ل ز ح ر ي ة ي ك و ن من ب ا ب أ و ل ى وفي الحديث الصحيح ا ل ع ن ب ر الذي ص ا د ه أ ص ح ا ب ا ل نبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في ش ا ط ئ ا ل ب ح ر م ي ت ه ف أ ك ل و ا منه وقدموه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ك ل منه صلى الله عليه وسلم ولو كان ما يقف على سطح البحر حراما لما أ ك ل منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولنهى ا ل ص ح ا ب ة عنه ل أ ن ه حرام يعني من المحتمد لا يأكل ولكن يقر على الأكل كما بن الوليد غيره على على عن من لأن ولكن بن منه ولكنه المحتمى كما ما لا الصحارة الأكل خالد الضب جائز أكل أكل أقر أقر تجد لكنه لو كان حراما لما أ ك ل منه ولنهى ا ل ص ح ا ب ة عن أ ك ل ه ف إ ذ ا أ ق ر ا ل ص ح ا ب ة واكل صلى الله عليه وسلم فهذا دليل قطعي على جواز أ ك ل من حيوان من السمك ولو كان قد مات حتى انفه ولو كان قد طفى على سطح البحر ر وصار ر نعم ما لم ينتفق فإذا انتفق وتعفن وصار يخشى منه ما لم فإذا ا ل يخشى ض ففي هذه ا ل ح ا ل ة يصير محرما وليست ا ل ح ر م ة ل أ ن ه ميت وليست ا ل ح ر م ة ل أ ن ه ط ف ا و إ ن م ا ا ل ح ر م ة لما فيه من ا ل س م ي ة أ و من ا ل أ ذ ى الذي يلحق الجسد في ح ا ل ة ا ن ت ف ا ق ه أ و في ح ا ل ة تعفنه وتفسفه ق ه هذا منه نعم بنسبة حيوان للسمك السمك البحر حلال ك ي م لما ا ا ذ ك ر ن من الأدلة وكذلك غيره غير السمك أ ي ض ا حلال كيف مات ع ن ا ل أ ص ح من أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا إ ض و ا ن الله عليهم ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ب ا ل ن س ب ة للسمك م س أ ل ة ا ت ف ا ق ي ة لا خلاف فيها عندنا في المذهب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لغير السمك مما ليس على ص و ر ة السمك كخنزير الماء أ و كلب الماء أ و الحيوانات ا ل ك ث ي ر ة وهناك بعض الحيوانات ا ل ب ح ر ي ة تشبه ا ل إ ن س ا ن على ما يقال والله أ ع ل م هذه يكاد ا ل إ ن س ا ن يقول عنها إ ن ه ا أ س ط و ر ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لم يستطع في عصرنا هذا أ ن يضع يده على شيء حقيقي منها ولكن يكاد يقول إ ن ه ا ح ق ي ق ة ل ك ث ر ة ما يشاع و ل ك ث ر ة ما يروى من أ خ ب ا ر ه ا ولا يبعد, يبعد. القرد قديم الشبه ب ا ل إ ن س ا ن أنواع القردة يمكن وبعض القردة ل ي ز ن وصور ص و ر ة بطريقه ة معينة ما يميز ي ن ب وبين فوارث كبيرة يعني في الإنسان لكن لا شك معينه ن مظهر ا عام م شكل ي من أنواع الشباي وبين الإنسان فلا أن يكون في مخلوقات الحيوانات البحر ما يشبه بعض يرد في الإنسان أن الإنسان من فلا ما فهذه الحيوانات كلها الحيوانات التي تعيش في البحر ب ا لا ن س ب ة لإستمت ل خلاف في جواز أ ك ل ه على أي كيفية م اي بالنسبة ل غ ر ه أنه الأصح أصحابنا أ عند يجوز كيفيه ل على ه أ ك ي ة ما مات سواء أن حتى أنفي أو مات أو مات هذا هو الأصح مات ا ل ذ ي ي ق و ل بأن ما ل ي س كمكا كان بأن ع ل ى غير ر ص و ت ه ل الاحاديث مد فيه من ا ت ي ة ل أ و ا ل م ط ل ق ة اطلاق ل الآيات ت ي إ ا ل آ ي ا ت التي ذكرناها ا ل ل ه تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره ة طعام ط ع البحر م م أي و على مطعومة حدل أي كيفية、كان. ما حدل البحر ب أ ن ه سمك أ و قرش أ و خنزير الماء أ و كلب الماء ما دام يعيش في البحر فهو جائز وحلال آ ي تخصيصها أو تقييدها يكون تقييد من غير مقيد عن أبي المصطديق رضي في أيضا ا وبناء هذا الله تعالى عنه قال كل دابة تموت في البحر ذكاها الله تعالى لكم وهذا ت تموت مطلقة من لكم على لأنه كل فقد أو بكر عن عنه عام على دواب بالبحر سواء كانت سمكا ام كانت على غير السمك في غير هيئته كل كانت و قول ي في ل مثله البر حل ان كان إ ا فلا قول ثالث يفصل يقول ف ص ل ي ان ا ك وقيل إن اكل مثله في البر كان الحيوانات التي اكل م ث ل ه في البر مثلا على الشاه مثلاً او البقره مثلا وجد مثلها في البحر هذه تؤكل في البر فتؤكل في البحر واما اذا كان شبيهها لا يؤكل مثل الكلب م أين مثلا قال ن ع السب ليس له وكثير و ما ب يؤكل يعني غيره ي من ا ل ح وقيل ا ا ن نعم ت ا ل و ق إ ن أ ك ل مثله في البر حل و إ ل ا فلا ككلب وحمار بحر صبعا واما أ م يعيش في البر والبحر ما يعيش في البر والبحر كضجع أو بكسر الله وفتى كلاهما صحيح وسرطان و ح ي ة فحرام هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا من أ ن ما يعيش في البر والبحر حرام تبع به ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي ة رحمه الله تعالى ولكن الصحيح أ ن حيوان البحر الذي لا يعيش إ ل ا ما يعيش في البحر يعني كله يكون حلالا حتى ولو كان يعيش في البر يعني البر خارج البحر ما عدا الضفدع وما قاله الامام النووي هنا حمله أ ص ح ا ب ن ا على ما ليس في البحر على م اما ليس البحر في أ ما كان في البحر مما يعيش فيه ف إ ن ه يجوز أ ك ل ه على أ ي ك ي ف ي ة كان و أ م ا ما ليس في البحر مما يعيش في ا ل أ ن ه ا ر فهذا يميز فيه بين ما يعيش في, ما يعيش في الماء وما يعيش في الماء ا ل و بر فقال هنا و م ا يعيش في بحر كضفدع وسرطان و ح ي ة حرام اللي هنا عندكم في التنبيه الذي ذكره ا ل إ م ا م الشرذيني قال ل ت ق المصنف في م ج م و ع ي قلت الصحيح المعتمد أ ن جميع ما في البحر تحل ميته إ ل ا الضفدع ويحمد ما ذكره ا ل أ ص ح ا ب أ و بعضهم يعني من ا ل س ل ح ف ا ت و ا ل ح ي ة والنسنات على غير ما في البحر واما أ م كان في البحر يعني في ما يعيش في البحر ولو كان من هذه الحيوانات ف إ ن ه يجوز اكله على أ ي كيفيه مات مثل بقيه ا ل ح ي واما ن ا الاخرى ت اذا كان يعيش في غير البحر يعني مما هو يعيش فهذا ي ي م ا حلوى كان ا يعيش في البر والبحر فهذا لا ب ر و ل لا ب ح ر فهذا يجوز اكله واما اذا كان يعيش في المياه فقط فهذا يجوز اكله هذا بالنسبة لحيوان البحر. وأما بالنسبة لحيوان البر خلاصة ل ا كل الحيوانات م ع ى ا ل التي تعيش في البحر كل ل ا ح يجوز و ا ا التي البحر ن ت تعص في ي اكلها ما عدا الضفدع لورود نهي خاصه بها و أ م ا ما س و ا فانه يجوز أ ك ل ه سواء أ خ ر ج ن ا ه حيا ام اخرجناه ميته على التفصيل الذي ذكرناه والخلاف الذي ذكرناه ل أ ص ح ا ب ن ا و أ م ا ما ليس في البحر مما يعيش في ا ل أ ن ا ر فكله أ ي ض ا حلال ما عدا ما يعيش في البر والبحر ف إ ذ ا عاش في البر والبحر ف إ ن ه لا يجوز سفله و إ ن م ا عمم أ ص ح ا ب ن ا ب ا ل ن س ب ة لحيوانات البحر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور الحل فالحل لم بالنسبة لحيوانات البر أولا بالنسبة للأنعام هو وميتتين وأما ما التي ذكرناها بين ميتتين نعم ميتته ميتته يميز في مأه أخرى الصيد والذبائح وهي ا ل إ ب ل والبقر والغنم فهذه تجوز مطلقه ة على ما ا ذ ك ر ن م ف لا ة ل خلاف فيها بين العلماء وحيوان البر يحل منه ا ل أ ن ع ا م وان اختلفت أ ن و ا ع ه ا يعني بقر جاموس يجوز أ ك ل ه ضال وماعي يجوز أ ك ل ه وهكذا لقوله تعالى و ح ل ت لكم ب ه ي م ة الانعام ومما يحل مما يعيش في البر من ا ل م ت ا ئ ل ا ل خ ل ا ف ي ة بيننا وبين غيرنا من الفقهاء الخيل ذكرها وانثاها ن ه ا على السوا لما رواه البخاري ب رضي ل على التواء خيبر عن بحوم الحمر م وهذا صريح في جواز أكلها. وروى البخاري ومسلم عن أسماء رضي نحرنا الله عنها قال فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ك ل ن ا ه ونحن في ا ل م د ي ن ة وقول الصحابي مثل هذا الكلام يؤذن ب أ ن النبي عليه الصلاه ة والسلام اطلع ل قد ي لأنه تذكره في معرض والسلام ت ج و و ي النبي عليه معنى أن ذلك الصلاة ل ا قد اطلع عليه ف إ ذ ا ث ب ت في جواز أ ك ل لحوم الخيل نص وتقرير أ م ا النص فنهي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة و إ ذ ن ه في لحوم الخيل و أ م ا التقرير فما ذكرته اسماء رضي الله عنه أ ن ه م ذبحوا فرسا على عهد رسول الله و أ ك ل و ا منه وهم في ا ل م د ي ن ة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ا و أ م ما ر وعلى ا خالد الوليد الله ه بن رضي ت ا عنه من أن افتراض ل عليه الصلاة والسلام لحوم الخير أولا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث منكر وعلى ن نهى عن منكر ب ي حديث رحمه هذا ا أحمد صحته فقد قال أ ب و داود إ ن ه حديث منسوخ و أ م ا ما استدل به من حرم لحوم الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها و ا ل ز ي ن ة ووجه الاستدلال عندهم أ ن الله تعالى ذكر ما امتن به علينا من الخيل و ا ل ب غ ا د والحمير فمما امتن به علينا منها أ ن ن ا نركبها و أ ن ه ا ز ي ن ة نتفاخر بها ولم يذكر ا ل أ ك ل ولو كان ت أ ك ل جائزا ل م ت ن الله تعالى به علينا كما امتن علينا ب أ ش ي ا ء ذكرها في ا ل ق ر آ ن مثل ومن أ ص و ا ف ه ا و أ و ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا أ ف ا ق ا ومتاعما الى حين وما شابه ا هذا فكون الله تعالى قد امتن علينا بركوبها واتخاذها زينه ولم يمتن علينا ل أ ن ه ا م ط ع و م ة استدل به من حرم ا لحوم الخير استدل به على أ ن ه ا م ح ر م ة هذا الاستدلال ليس استدلالا نصيا و إ ن م ا هو استدلال استنباطي في اجتهادي من مفهوم ا ل آ ي ة نعم لكن هذا الاستدلال ليس سليما في أ م و ر ك ث ي ر ة أ و ل ا هذه ا ل آ ي ه م ك ت ي ة باتفاق العلماء و غ ز و ة خيبر كانت بعد ا ل ه ج ر ة في ا ل م د ي ن ة وتحريم لحوم الحمر حرم يوم خيبر س ن ة سبع الى ا ل ه ج ر ة وفي هذه ا ل غ ز و ة احل النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل فهذا م ت أ خ ر عن هذه ا ل آ ي ة فتحريم لحوم الحمر ا ل ا ه ل ي ة و إ ب ا ح ة لحوم الخيل دليل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي س ه م من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير يتركبها والزينه لم يدفن منه لا ل صلى ن ب ي ل ل عليه وسلم ل ه و ا ا ل ص ح ا ب ة تحريم أ ك ل ه ا ل أ ن ه لو كان تحريم أ ك ل ه ا مفهوما منها ل م ا نهى النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م عن تحريم لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة و إ ب ا ح ة لحوم الخيل لكان ا ل ص ح ا ب ة عارفين بان أ ن ل ل ل ح محرمة و م أ لحومها م ح ر م ة لما ح ت ا ج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى بيان ذلك الحكم في تلك ا ل غ ز و ة وثانيان كان ا ل ص ح ا ب ة ي ا ك ر و ن ا لحوم الحموري ا ل أ ه ل ي ه فلو كانت م ح ر م ة ب ا ل آ ي ة ل م ا أ ك و ه ا لما و كانت ح ر م ة ب ل ل آ ي ة م اكلوها أ هذا الشيء الثاني الشيء الثالث ان ا ل آ ي ة ذكرت بعض ما ي ن ك ن الله به علينا وليس من الضروري أ ن يذكر الله تعالى في هذه الآية هذه إلا كل ما يمتن به علينا من الخيل والبغال والحمير و إ ل ا فهناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة يمتن بها على ا ل إ ن س ا ن من البغال جلودها يجوز لنا بعد ذبحها أ و بعد موتها ل أ ن ذبحها لا يؤثر فيها ا ل ح ل م يجوز لنا أ ن ن ت ب غ ه ا و أ ن ن ت ع م ل ه ا لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا يعني هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة يمكن أ ن تستفاد من هذه الحيوانات لم يذكرها الله تعالى فكون ا ل آ ي ة قد نصت على الركوب وعلى ا ل ز ي ن ة ليس معنى هذا أ ن ما سوى الركوب و ا ل ز ي ن ة يكون محرمه وهذا هو ش أ ن القران آ ن ل كل شيء يتعرض له كل ك يذكر ك ر يتعرض ي في شيء ي م ما ما م أن ي س ت ف الكريم د منه و إ ا ل ا ما ن كل ك ذ أ أ ر الأمور يذكر غير معروف افتراضه من ما من والمنافع أن الفوائد وهذا كل يتعلق وعلى يجب فيه به و ع ل ى افتراض أ ن هذه ا ل آ ي ة كان يفهم منها هذا فهذا المفهوم معارض للنصوص ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة التي رواها البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ا ل ا ه ل ي ة يوم خيبر و أ ز ن في لحوم الخيل هذا صريح صحيح فعلى افتراضي يفهم الآية منها أن هذه الآية يفهم منها أ ن لحوم الخيل م ح ر م ة كالبغال ي ولحوم الحمير هذا المفهوم معارض بمنطوق ومن شرط العمل بالمفهوم أ ل ا يخالف نصا صريحا ف إ ذ ا خالف نصا صريحا فالنص الصريح يقدم عليه والله أ ع ل م وعلى كل حال المسألة من المتائل الخلافية نحن نذكر هذا لكي نحن هذا من نبين وجهة مذهب الإيمان الشافعي رحمه الله تعالى وجهة نظرنا فيما نعتقد وغيرنا ايضا يبين و ج ه ة ن ظ ر ه فيما يعتقد لا هو ينهي الخلاف ولا ن ن ه ي ا ل خ ل ا ف ا ا ل أ م ة اتفقت على أ ن هذه ا ل م س أ ل ة من المسائل الخلافيه ة نعم فمن اعتقد م ت ح فلا فليأكل يأكل حدله منه ومن اعتقد منه فهذه ا ل أ ح ا د ي ث م ص ر ح ة في جواز ا ل أ ك ل من لحوم ا ل خ ي نعم وحيوان البر يحل منه ا ل أ ن ع ا م والخيل وبقر وحش طبعا الأنعام تشمل البقر والإبل والغنم لكن سلمة الأنعام تشمل سلمة الثلاثة هذه الأهلية منها هذا مفهوم ولكن ا ل و ح ش ي ة ما تتعرض له ك ل م ة كلمة الكلمة الانعام تشمل ا ل أ ه ل ي ة ولا تشمل الوحش و أ م ا الوحش فلا بد له من نص ينص عليه ولذلك نص عليه أ ص ح ا ب ن ا رحمهم الله في كتب ا ل ف ق ر قال وبقر وحش و ه و أ ش ب ه شيء بالمعز ا ل أ ه ل ي نعم قال هذه يجوز أ ك و ى وكذلك الحمار الوحشي ه ذ الحمار ا الوحشي م خ يجوز اكل لانهما من الطيبات و ا ل ب ا ر الوحشي ويحرم عليهم و س ل ق ا ل ك ل و ا من منه لحنه وأكل ق ا ل كل من لحمه و أ ك ل منه وقيت عليه البقر الوحشي اذا كان الحمار الوحشي يجوز أ ك ل ه فالبقر الوحشي من باب أ و ل ى يجوز أ ك ل ه ولا فرق في حمار الوحشي بين أ ن يبقى على توحشه وبين أ ن ي س ت أ ن ف ف إ ذ ا استؤنف يبقى على جواز اكل ما يصلح حمار أ ه ل ي و ح م ا ر الاهلي لا فرق بين في تحريمني بين أن ك ومن ن وبين أن يتوحش أن يفرط أن أهليا ل يتوحش يفرط ا ح ا الأهلي ر و ص الاشياء ر وحشيا ما ا ح م ر و ح يبقى ح ر م حرمتي من ا ا ا على ل طيب أ ش التي لم تشملها ك ل م ة ا ل أ ن ع ا م قال والخيل وبقر وحش وحماره و ض ب ي وضبع جزءا ل ض ب ع و س ل م ة ا ل ض ب ع بضم الباء ويجد ا س ك ا ن ه ا ضبع وضبع ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يحل أ ك ل ه كما رواه الترمذي وقال إ ن ه حسن صحيح وروى جابر رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال الضبع حلال يؤكل فقيل ه أ ك ل ت ه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع وما زال الناس ي أ ك ل و ن ه ا أ ي الضبع بين الصفا و ا ل م ر و ة من غير نكير فكان الصفا فلو كانت محرمةً عليهم. نابها ضعيف ينكر بكثرتها كانوا يأكلونها أنكر كانت لأنكر كل والمروة وما قال نابها النبي الصلاة والسلام ذيناب السباع الطير مما بنابه قال نابها ولا بين ولأن يعني نهى عن من من أحد أحد محرمة عليهم عليهم عليهم عليه أي يعجو ويتقوى ضعيف تعيشوا、به. نعم ومثلب به به تتقوى وذكر الشيخ الشرذي كما ذكر غ ي ر ه من ا ل ش ر ا ه خلف كل حيوان ذكر ك ن ي ت ه ف إ ذ ا و احدكم م ن كان حريص على م ع ر ف ة ك ن الحيوانات ف ل ي ق ر أ ه ا ب ا ل ش ر ع كل حيوان ذكر ك ن ي ت ه وذكر بعض خصائصه و أ ه م كتاب في هذا الموضوع و أ ج م ع كتاب ص ن ف في ا ل إ س ل ا م هو كتاب ا ل إ م ا م ا ل د م ي ر ي ح ي ا ة الحيوان فير ويجب هذا كتابه ح ي ا ة الحيوان الكبرى ليس فقط من أ ج م ع ما كتب في ا ل إ س ل ا م بل أ ج م ع ما كتب في العالم حتى القرن الثامن عشر الهجري كان كتاب الحيوان للجميري من أ ش ه ر الكتب التي تدرس في ج ا م ع ا ت أ و ر و ب ا والعالم و كله كان عاله على ا ل إ م ا م الجميري وعلماء الغرب ترجموا له ب إ س ه ا ب ووفوه حقه وما غمطوه وقالوا إ ن الامام ا ل د م ي ر يعتبر من عجائب الناس الذين تكلموا في ح ي ا ة الحيوان في دائره ة الإسلامية المعارف المترجم م جزء ن ومذكور في ع المعارف د ي طويل ي ر بحث ن ي حتى ل ق ن الثامن عشر كان كتابه المرجع الأول عشر ي ي ح ا ة ا ل ح ي و ا ن وفي و ي خصائصه ق و ل ا ل ل ع م ا ا ء ل غ ر ب ي و يتغربون كيف أن كان يتسبع الحيوان ن يعني أن كان كيف الدمير يتسبع في هم الإمام أدق خ ص ص ئ ه وليس في حيوان واحد و إ ن م ا في مئات الحيوانات التي ذكرها في كتابه ا ل إ م ا م الجميل في كتابه هذا ذكر بعض ا ل ق ص ا ئ ص الطبيه ة للحيوان طبعا ذ ه ا للحيوان ق ص ص ا ا ئ ط معطيات ب بناء على عصري وبناء بعضها ي التي عصري في ة ذكرها ما كان شائعا الوقت مما على على ذلك علم ل يقره د ث أ ك ث ر ه وبعضها هو مما م قبيل التي في الخرافات ذلك كانت شائعة عصر وهذا لا ينتقد على الامام م عصرنا الجنيري ق ا ه الدميري في عصره. وما قاله عصره ذ فهذا ذلك وهذا ك تكلم و وفي ثبوتي الوقت فهو اليوم ر المصر العصر عصره عنده على على معطيات عليه ما ينتقد عليه نعم نعمل بناء بناء بلسان ينتقد ينتقد قاله فيه قاله ما ما لا خلاف الصبية أطبائي لا لا به في في ولكننا مع ذلك نجله ونجل ما قاله ونحترمه ل أ ن ه قال باللسان الطبي في ذلك الوقت و ه ذ ا ش أ ن العلماء في كل زمان وفي كل مكان يعني كما ذكرت لكم في الدروس الماضية الماضية كثير من كان الفلكيون يعرفون عنها معلومات غير المعلومات التي عرفوها في الأسبوعين الماضيين من خلال التوليسكوب الفضائي الذي عنها معلومات المعلومات عرفوها دستان من كان من كما ذكرت لكم الكواكب الدروس خلال هذا أرسله قبل إ ل ى الفضاء والذي سيغير كثير من النظريات بل مما كان يعتبر ح ق ي ق ة ع ل م ي ة في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة ا ل آ ن ب د أ ا ل إ ن س ا ن ينظر إ ل ي ه ن ظ ر ة جديده ة فكون الإنسان في الكواكب و الإنسان الزمن الماضي قال بعض قد ج ا كانوا يعتبرونها كوكبا واحدة لقبل شهر كان من عالم يعتبروها كوكبا واحدة الآن التي أرسلت على أن أربع كواكب متجاورة من صورة على أربع أرسلت لقبل شهر جملة أن تدور في نظام معين كون العالم الفلكي منذ س ن ة أ و منذ شهر قال إ ن ه ا كوكب واحده ة ل ي س ع ي ب ا هكذا كان يرى ما عنده و س ي ل ة تعطيه غير هذا كل وسائله ا ل ع ل م ي ة تعطيه هذا إمام الدميري من من من أحمق هذا القبيل كثير من الناس من لا خلاق لا له دين كثير عنده أو أنه أو أ و أ ن ه انسان إ م ع لغيره لكل ناهق في الغرب مفتون ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة ا ل م ع ا ص ر ة ي ج د مثل هذه ا ل أ م و ر فيستحيي منها لا ما ن لا س ت ح منها صحيح في بعضها لا لكن ه ذ جرأة ولو ه ج و م ع ى ا ل ل ع م لو قالوا من غير معرفة غير لو ق افتراء ل و ا نعم نعيب عليه هذا, نعيب عليه هذا. اما إ ذ ا قالوا بلسان ا الاطباء في ذلك العصر لا ه ذ ا ما يعاب عليه وهذا يقع لكل إ ن س ا ن في الدنيا نعم بهمنا من الحيوان الآن من النحية أنه فالإمام الدميري الدميري كتاب هذا الشيء اللي حياة الحيوان التقية أنه ذكر الحيو... كل الحيوانات التي كل في ذكر وقع تحت علمه طبعا ً ما أ ح ا ط علما ً بكل الحيوانات في الدنيا ولكن معظم الحيوانات التي يعرفها البشر و يحتاجون إ ل ي ه ا ذكرها وذكر أ ح ك ا م ه ا ذكر ما يتعلق بها من الفوائد ا ل ط ب ي ة كما ذكرنا ذكر ما يتعلق بها من ا ل أ د ب يعني من ح ك م ة أ و مثل سائر أ و ق ص ي د ة فكتاب هذا يعتبر د ا ئ ر ة معارف كتاب مكون من مجلدين حوالي 800 ففحة ففحة أو 1000 ولكن يعتبر م و و موسوعة س ع ع ة في ا ل ل م ا ا ح ي و ن م ئ ه ص ن ف قبله كتاب ل ا ح ي و ا ن و ل ك ن الفرق م ا بين ك ت ا ب الجاحظ ر ه موسوعه ا في من ن ا ح ة ا ل أ د ب ي ة ت ك ل م به على بعض على خ الحيوان ئ ص ا ولكن الدميري صنفه علميا صنفه تصنيفا كانت تعتمد عليه جامعات العالم تصنيف علمي وفي نفس الوقت تصنيف فقهي يعني أ ع ط ا ك أ ح ك ا م الحيوانات على المذاهب كلها إيش قالت المذاهب الإسلامية المذاهب الشرعية المالكي والشافجي والحنبلي والحنفي في كل حيواني من الحيوانات يعتور قالت المذاهب المذاهب الأربعة استطاع سينا الطبعة كل على من فمن منكم من في مصر مصورة مصر مصورة صباح طبعة في وهو م طبعه قديمه بهامشها عجائب الحيوانات المخلوقات ح ي و ا ا عجائب ا ن ت ل القزويني لكنها غير مصوره وطبعه رديئه ا ما الآن هذا الكتاب فالضبع إذن الإمام الشاعر الله تعالى قال ما زال الناس يأكلونها الصفا والمروة نابها يعني بين غير نكير نابها ضعيف ولا تتقوى به ولا تعيش صبع طبعك نعم من إذن من أفضل رحمه حتى تتقوى ولأن ولا هنا ناقل عن الجميل ق ا ل وهي من م أ ح ق ا ل ح ي وهي ا ن ن ل أ ت ن ا و من وحتى الحاب يصال جوعي ا م ح ت أتي ى ويصيدونه الناس بخلاف ا ل ل ع م يعمل نفسه ن الحيوان ئ م ا ت بعضها ذكي وبعضها غبي مثل بني آدم بعضه ذكي م ث لانه ي ب ع ض ذ ك يتناوم وبعضه غبي فالسعلم ي حتى يصاد وكذلك ن ه ا و ا ا ض والضبع ب عجيب ع نعم نعم من الحيوانات التي ومن عجيب أمرها أنها للأنثى الجميري أمرها وأما وهو هو التي قال ا تحيل تحيل ل ذ ر ف ي ق الضب له يجوز أ ك ل ه عندنا بدون كراهه ل أ ن ه اكل على م ا ئ د ة النبي صلى الله عليه وسلم في ح ض ر ت ه ولم ي أ ك ل منه ه فقيل ل أحرام هو؟ قال لا ولكنه ليس ب أ ر ض قومي ف أ ج د ن ي أ ع ا ف ه كما رواه البخاري ومسلم فيقرار النبي صلى الله عليه وسلم بخالد بن الوليد على أ ث ر ه دليل على جوازه ولو كان محرما ل ن ا ه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فانه يحمل على كراهه التنزيه ولا يكون محرما اذ لو كان حراما لما أ ق ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ل أ ك ل ه وكذلك الارنب يجوز أ ك ل ه ا لما رواه البخاري انه بعث بولكها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ل ه و أ ك ل منه ن نعم ه استعلم ويجوز أكله أ قال ل لا يتقوى بنابه و ل أ ن ه من الطيبات وكل حيوان ذكر وراءه كنيته نعم أكل كلكم تعرفون نحن عرفنا إلا هنا في الكويت ما نعرفه ما نرى ما الناس هنا رأينا الناس يأكلونه أول ما رأيته يعني أن هنا رأيت الناس يأكلونه أول مما أكله لأن اليربوع اليربوع اليربوع سمعت العرب ضعيف كلكم ما ما الشام ما ما ما مما ويجوز الكويت أول أول يجوز ونابه ويجوز في في يأكله رأيته في حياة يأكله رأيت أكل أحدا أكله إلا قال تستطيبه عمر رضي الله تعالى عنه أ و ج ب على المحرم إ ذ ا قتلوا ج ف ر ة وجزاء الصيد ما يجب إ ل ا على الحيوانات ا ل م أ ك و ل ة نعم فاستدلوا من إ ي ج ا ب عمر رضي الله تعالى على المحرم ج ف ر ة إ ذ قتلوا استدلوا بهذا على جواز قتله وكذلك يجوز اكل ا ل ف ن م والسمور س م و ر بذكر اوله وضم تلميمه وهو حيوان ن ش ل ا السمور ما رأينا حيوان يشبه القط ن وذكر و ن عندكم في الشرح م ج م و ع ة من الحيوانات ا ل أ خ ر ى لا أ ر ي د ا ل ا س ت ط ر ا د في ذكرها قال الوبر يجوز أ ك ل ه د و ي ب ة ص غ ي ر ة أ ص غ ر من الجر كحلاء العين لا ذنب لها و ا ل د ل د ل ما نعرفه أ ي ض ا هذا ابن عرس نسمع به ولكننا أ ي ض ا ما نعرفه الذي منكم يعرفه يعرف به إ خ و ا ن ه بعد ن ه ا ي ة الدرس أ م ا ب ا ل ن س ب ة للبغي فيحرم أ ك ل ه ل أ ن ه متولد بين ما يحرم وبين ما يجوز وكل ب ي يجوز ن ما و ما تولد بين ما يجوز أ ك ل ه ويحرم أ ك ل ه ف إ ن ه يكون حراما فالمتولد ما بين الحصان والحمار أو ما ا بين الفرس لا ف ر س و ل لا ح م ا ر يجوز أ ك ل ه سواء كان الحمار أ ب ا أ م كانت الحمار أ م ا فلا يجوز أ ك ل ه ولو كان ا ل أ ب أ و كانت ا ل أ م من الخيل لاشتراك الحلال والحرام فيه قال ويحرم م م س ل عن جابر ر ض الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم عنه نهى عن خيبر يوم و م م ا ل ح الأهلية ي و ح ر كل ذيناب من السباع يعني هناك ق ا ع د ة ع ا م ة في تحريم الحيوانات وكذلك ه ي ل ن من ا ا ب ب ا ع يحرم أ ل ه و كل ذ ك كل مخلبين من الطير لما رواه البخاري ومسلم ب ا ل ن س ب ة للسباع ناء عن كل ذي ناب من استباع رواه مسلم من النهي عن كل ذي وبعد ل مسلم النهي كل ل م من م ا رواه عن ذي خ من الطير و ب ذلك فصل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في استباع ذكر أ و ل شيء ق ا ع د ه قال كل ذي ناب من السباع ليس المراد بذي ناب أ ي له ناب كل الحيوانات لها ناب و إ ن م ا المراد بذي ناب من السباع ما كان يعزو بنابه ويتقوت, ويتقوت بنابه وكذلك كل مخلب من الطير. كل الحيوانات ط ي ر كل ل ا لها مخلب طير مراد لها مخلب لها تعدو به, لها مخلب تعدو به. فقال ك أ س د و ا ل أ س د له أ س م ا ء ك ث ي ر ة ذكر هنا أ ن ابن خالويه ذكر ل ابن خ ا ل و ي خ م س م ا ئ ة اسم وزاد علي بن جعفر علي م ا ئ ة اسم وثلاثين اثما اي له س ت م ا ئ ة وثلاثون اثما ل ل أ س د نعم ب ش د ة اهتمام العرب به والأسد كان يعيش في ج ز ي ر ة العرب وكان يعني كثيرا بها وجيشه كانت م أ س د ة أ ي كانت مكانا تكثر فيه ا ل أ س و د و ي ي ع ن ج ز ي ر ة العرب كانت في الماضي م ل ي ئ ة بالغابات و ا ل أ ش ج ا ر والبترول الموجود فيها ق ل ي ل على هذا وهذا أ ي ض ا من معجزات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى تعود أرض ارض ل ع ب مروجا مقاب وإنما وأنهار تطير ر تعود قال أ حتى حتى العرب مروجا وانهار أ ن ه ر ستعود ت و و ك ك ذ وبعد ذلك تقوم الساعة. تقوم الساعة حتى يكون、هذا. فالنبي الساعة الساعة عليه ع ذلك هذا الصلاة كيف حتى فمن ف يعرفها هذا لو لم يكن هناك اخبار من الوحي هذا من هذه إخبار من الوحي الأمور التي لا يستطيع الإنسان لو لم من من من يكن يستطيع أن اجتهادي واليوم اكتشاف الاختشاف البترول ت اكتشاف وغير البترول من المعادن ا ل م و ج و د ة في باطن أرض د ل و ا ع ل ى هذه ا ل ل ح ق ق ي ة ف ا ع ر ب كان ا يسمونه ه تدل م م ا ا كبيرا ل أ س و ذ ل ك ذكروا ل هذه ه ا ل أ ث م النمر ا الكثيرة ء وكذلك ي ح ر م عم أكلونا يفصل جذل تطاصيل ا ق ا ا د ل ت ي ذكرناها ق ا ل كأسد ونمر ونمر وذئب و د ب وفيل وقرد ومن ذناب الكلب والخنزير طبعا هذان لا يحتاجان الى تنصيص يعني يحرم كما يحرم, يحرم, كما يحرم ذناب اما الكلب فلقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذا ولغ الكلب ف ي ن ا يحده ف ج ت غ س ل سبع مرات قال العلماء إ ن م ا أ م ر بغسله ل ن ج ا س ت ه فلا يجوز أ ك ل و ن ج س ا ل الخنزير فبقوله ع ي ن وأما ت ع العين ى حرمات ل م ميتة والدم ا ولحمه خ ز ي ر واما ل ي س ل ر بلحم الخنزير لحم لحمه فلقوله ق ط وإنما ا م اللحم والشحم وكل ما ر ا به وكل ل ي ت ع بالخنزير إ ن م ا زص ع ى اللحم ل أ ن هو ا تعالى م أ لأن غ ل الإنسان يبحث عن اللحم ب يبحث يبحث فيه عن ولا عن الشحم ولذلك نص على اللحم وترك النص على الشحم وقد أ ج م ع العلماء على ان شحم الخنزير مقيس ب لحمه ل أ ن ه ما سواه بالنسبة ش ي أيضا محرمة لا يجوز ن والنسر والثقر والعقاب لا أكلها كل محرمة هذه من استثنى من ذي المخلب الضبع والثعلب واليربوع لها مخالب ولكنها ليست م ح ر م ة لما ذكرنا هذه المسائل التي ذكرناها مما فصل به ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س د والنمر والذئب والذب والفيل والقرد ب ا ل ن س ب ة للاتباع والباز والشاهين والصقر والنسر والعقاب ب ا ل ن س ب ة للطيور لا خلاف فيها بين أ ص ح ا ب ن ا لكن هناك أ ش ي امور ء خ ل ا ف ي ة ا ل أ ص ح أ ن ه ا م ح ر م ة وقيل انها ج ا ئ ز ة منها ابن آ و ى الحيوان المعروف وهو ما بين الثعلب والكلب طويل المخالب لا يعوي الا في الليل ولا في ي حينها يكون وحيدا وهو كثير منتشر في كل مكان و ا ل ذ ر ة الوحشيه الاصح انها حرام عندنا لا يجوز ه اكلها قال أما ابن الآوة ناب فلأنه وله أ مستخبث يعد الميت وأما الزرة الوحشية فلأنها تعد بنابها فأشبه الأسد ولذلك حرموا、أكلها. عندنا قولان أنها محرمة. لأنها تعد الأسد قول في ق و لماذا الثاني أنها أكلها ضعيف تجوز إيه وجهه ا لان ذ ي ق ل أ ه أكلها ما هو وجهه ا ما قال يجوز أ ل نابها ن ضعيف ولذلك قالوا انها م ح ر م ة و لكن ذ ل قال ل ك كل م س أ ل ة ا م ا م النووي رحمه الله تعالى ط ر ي ق ة في المنهاج ه و ا ل شيء يذكر ا ل أ م و ر ا ل م ت ف ق عليها فقال وكل ذي ناب من السباع و م خ ل ب من الطير ك ع س د ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ب ا ز وشاهين و ف ق ل ونصر وعقاب ثم قال وكذا بمجرد وابن السابعة معنى المسألة وهرس أن أن الأولى لأنها يقول خلافية ليش في في خلافية قال وكذا آوى وحش ذلك ما الاولى لا خلاف فيها ولذلك تركها ثم قال وكذا ابن آ و ى وهره ّ وحش في الاصح ان يحرموا أَكْلُوَ افلوى ل لكن ي ق و ضعيف عندنا ي ق ل بأنها يجوز في ل و إ ش وجهة ه ذ الاصح ا ق و ل ل قال القول الضعيف ض ع ي ف وجهة و و ج ل الذي قال بحلّه قال الهرّة اللي ّ ه إنه نابه يعني وأما ويش اللي قال بأنها ضعيف محرّمة قال لأنها ت ع وجه بما بيقش في الأسد إيش و ا ل ل قال ي ب أ ن ه ا يجوز أ ك ل ه انها قال وجه حبها أ حيوان ينقسم إ ل ى أ ه ل ي ووحشي فيحل الوحشي منه مثل ما ذكرنا بالحمار الحمار ينقتل إلى وحشي وإلى أهلي. فالوحشي يجوز أكله والأهلي حرام、أكله. قال هذه أيضا تنقتل من أنواع القياد فقال مدام الحيوان ينقتل إلى وإلى أهلي أكله أكله تنقتل وتنعمل وحشي نعم يجوز تنقتل هذه تشبه ا لكن ح وحشي م ا الذي الى ر konkسل وأهلي ل ذ يت ي هذه تقسل الى أهلي والاهلي الى وحشي فالاهلي م هذا حرام القياس قياس غير معتبر لانه من قبيل قياس الطب والعلماء لم يعتبروه نعم وأما ووحشية وما للأهليه قال حرام الفرق من الأهلي والوحشية الوحشية الأهليه أن حرام من بالنسبة كيف تفرق وكثير ح الأصحاب ش ي فيها قوي ما بين ة خلاف ما أ ر محرمة ه م قال و ك ث منهم قال ب أ ن ه ا ج ا ئ ز ة و ا ل إ م ا م النووي كما ذكرت لكم في م ق د م ة المنهاج قال إذا اشتد ا ل خ فاذا ع ب ر في الأصح إ ضعف الخلاف تسعون إ م ا م ا يقول إ ن ه ا م ح ر م ة و ع ش ر يقول إ ن ه ا جائزه ة يعبروا ع ن ب ا ل ص ح يعبر عنه بالصحيح ف ا ل ذ ر ة ا ل ا ه ل ي ة الصحيح أ ن ه ا م ح ر م ة مثل ا ل ذ ر ة ا ل و ح ش ي ة ولكن الخلاف فيها ضعيف الذين أ ج ا ز و ا أ ك ل ا ل ذ ر ة ا ل و ه ل ي ة اقل بقليل من الذين أ ج ا ز و ا أ ك ل ا ل ذ ر ة الوحشيه ة المحرمة نعم من من الحيوانات ويحرم مما يحرم الأمور وإتقاط أيضا نذب قتل عليه وسلم بقتلها الحل وفي الحرم في وفي قال ويحرم ما ندب قته ل كحيه وعقرب وغراب ابقعه وحداه وفاره ويحرم كل صبع ضار أ م ا هذه الخمس التي ذكرناها فلما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال خمس تقتل في الحمد ل والحرب الغراب و ا ل ف أ ر والعقرب وكل ا ل ب العقور رواية ل وفي م سبع ل ل م و ا ا غ ر ا ل أ ب ق والحية وفي رواية لأبي داود والسلمذي والذات وكل فيها السبع العادي مع الخمس لأبي الثقال ذكر سبع مع ضار وكل سبع ضار يحب ر أكله ا ل بالضار ر ا د يعد هو و الذي يعني ي أ ك ل الحيوان الميثاب وكل سبع ضار أي عاد وكذلك ا ل ر ح م ة و ا ل ب غ ا ث ة يحرم أ ك ل ه م ا لانها تشبهها و أ م ا غراب الزرع ففيه خلاف بين أ ص ح ا ب ن ا والاصح أ ص ح فل أكله ق ل ل و ا أ حل غراب زرع ل أ ن ه مستطاب ي أ ك ل الزرع ولذلك جاز أ ك ل ه قال والأصح الببغاء والطاووس تحريم لخبثينه وجواز اكل ا ل ن ع ا م والكرك ي والبط والاوز والدجاج والحمام إ ي ش المراد بالحمام قال المراد بالحمام كل ما ع ب وهدر المراد الماء لا وإنما الماء واحدة الماء ليس مصة الماء مرة من من يشرب بأنه يعب أنه ينصه يعني سرب أعقوى يأخذ غير تنفس يعني الحيوانات تضع فمها في الماء وتشرب ل ى ان ينتهي نسمها وترفع ر أ س ه ت أ خ ذ دفعات متعدده هذا ي أ خ ذ الماء ولكنه د ف ع و ا ح د ة ادخله في حلقه وبعد ذلك ياخذ دفعه ث ا ن ي ة ما يستطيع أ ن يشرب ك ب ق ي ة الحيوانات ف ي أ خ ذ ه من غير مص بقيه الحيوانات تاخذه بالمص هذا المراد بقوله عبه وهدر أي رجع وهدر صوته و أي كل عاب ب هادر ه يوجد ي ن ما تلازل المراد هذا الحمام ما هو في فكل عب وهدر يجوز أكله اكله ونوعه كعندليب ل عصفور يجوز أكله. وطعوه وزرزور للتمثيل ه ك ب ق ي ة الحيوانات التي ذكرنا حيوانات ك ث ي ر ة ذكر منها الاسد والأسد والنمر والدب والفيل و ا ل ق د و إ ل ا فكل الحيوانات ا ل ث ا ن ي ة حراقه فيها、نعم. واستثنى الخطاف نعم من ذلك ا فلا ل ل يجوز أ ك نعم م ل ا ذ ا ا ق ل لأنه نفي عن أخذه د ا م قد قتله نفي عن منها فلا يجوز أكله, أكله. الخطاش والنمل لا يجوز أ ك ل ه وقد نهين عن قتله وطبعا نهين عن قتل النمل الذي لا ضرر منه ولا إ ذ ا ء فيه أ م ا إ ذ ا صار فيه إ ذ ا ء وضرر ف إ ن ه يجوز قتله والنحل والذباب وكل الحشرات يحرب اكلها أ ك ا ل ق ن ف س ا ء والدود والصراصير وما شابه هذا كله يحرب اكله عندما ن ا ي ح ر أكله أنتم لكن كثير تضحقون أكلون من يعني الناس في ل ا يحرم ك ل ل و ن ا ا والحيوانات يأكلون الخنافج كثير ن اكل ن ا يعني الناس أ وغيره ن يأكلون الكلب و ث قاعده ع ا م ة كل حيوان متولد من م أ ك و ل وغيره لا يجوز أ ك ل ه فلو ن ز ى كلب على ش ا ش على افتراض وقوعه وحصول التزاوج بينهما وجاء منه ولد ف إ ن ه يحرم أ ك ل ه ومثاله الواقع ما ذكرناه قبل قليل من ا ل ب غ ل المتولد ما بين حمار أ و ما حمار بين و ف ر س يحرم أ ك ل ه هذه ق ا ئ د ة عامه ة كل ما تولد مأكول تولد ما من وغيره ما هو ضابطه ما هو حكمه قال ما لا نص فيه قاعدته أ ن ه يرجع به إ ل ى أ ه ل اليسار والطباع السليمه ة من ن العرب ل أ ونزل ونزل من ا ل ذ ي خ و ط ب العرب ب ا ت ش ر ي ل أ ا ف ه م ط ع أعرافهم أعرافه جعلت والشرع جعله ا اللي الأمور حلالاً حراماً الذي حلالاً وحراماً ً مش أو ولكن جاء م و ا ف ق ا لما كانوا عليه فقال العلماء كل ما لا نص فيه أ و لم يندرج تحت ق ا ع د ة من القواعد التي ذكرناها ليس من ذ و الناب من السباع ليس من ذ و ا ل م خ ل ب من الطيور ليس مما تولد بين م أ ك و ل وغير م أ ك و ل ليس مما يعيش في البر او البحر على ما ذكرناه من التفصيل نعم كل هذا نحكمه إيش ل ا م الصفي ق فيرجع به إ ل ى العرب في ح ا ل ة ا ل ي ت ا ر إ الى ل ى ذوي الطباع ا ل س ل ي م ة من العرب في ح ا ليس ة ت ا ر ل في ح ا ل ة الشح في ح ا ل ة القحط في ح ا ل ة ا ل م ج ا ع ة في ح ا ل ة المجاعه ياكل الانسان الميته و ا ل خ ن د ي ر